لأولئ شركه ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ت ق ن ا ل ر ح ي م وقعتها موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ب أ you、uh. you、uh -huh. Thank、mm -hmm. you.